أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار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 وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِفِ الرِّياحُ وَالسَّحَابِ الْمُزَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لَآيَاتٍ لِلْقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّنَّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أَشَدُّ حبا لله, والذين آمنوا أشد حبا لله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 وَأَن تَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَّ كَانَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْطِيلُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ يا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 اَمَنِ الضَّرَّ غَيْرُ بَاغٍ وَلا عادٍ فَلَا اسْمَعْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ ويشترون بثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولا لهم عذاب اليم أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار فما اصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد اللهم اهدنا قدمت لكم هذه التلاوه من شبكه ملامح الاسلاميه زوروا موقعنا على دبل